المؤمن بين الإخلاص والرياء، وسأتحدث بإذن الله عز وجل عن عشر نقاط. النقطة الأولى مقدمة وتعريف. النقطة الثانية دواعي وأسباب الرياء. النقطة الثالثة أنواع الرياء. الرابعة من دقائق الرياء. الخامسة بعنوان ليس من الرياء. السادسة ثمرات الإخلاص. السابع حكم العبادة التي شابها رياء. الثامنة وقفة مع الثلاث وأحواله التاسعة علاج الرياء العاشرة والأخيرة علامات المخلص أيها الإخوة المؤمنون يأتي الحديث عن الإخلاص والرياء في وقت اشتدت فيه غربة الإسلام وصارت تمسك بالإسلام في كثير من بلاد الأرض وكثير من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية صار كثير من إخواننا المسلمين يعانون من شدة الغربة حيث إنهم يلاقون عنة شديدا إذا أرادوا أن يسيروا على ركب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شك أيها الإخوة أن هذه الغربة تكون في بلاد أشدة من أخرى وكذلك أيضا قد تكون الغربة في بعض أبواب الدين أكثر من الغربة في أبواب أخرى ومن أعظم الغربة التي يعيشها المسلمون اليوم غربة الإخلاص الإخلاص أيها الإخوة الذي هو أعز ما يملك الإنسان في هذه الدنيا فإذا خرج من هذه الحياة الدنيا مخلصا لله فقد نجا وفاز. ومن شاب إخلاصه شيء من الرياء فلا يلومن إلا نفسه لأن القضية خطيرة والأمر جل أيها الإخوة أن يتساهل الإنسان في هذه القضية العظيمة وهي قضية الإخلاص ذل الكتاب والسنة على أن الإخلاص والمتابعة هما شرط قبول كل عمل يقدم لله من قبل الخلق وهذا الأمر لا يحتاج إلى استدلال لكثرة ما ذكره العلماء واستدلوا عليه من نصوص الكتاب والسنة ومن أشهر ما يستدل به في هذا الباب قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عمل صالح يعني متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لا يقع في عمله أي شيء من شوائب الشرك مما ينفخ بياض الإخلاق الإخلاص أيها الإخوة هو حقيقة الدين ولب العبادة ومفتاح دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ثم بعد ذلك ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة الإخلاص أيها الإخوة هو إفراد الله تعالى بالقصد والمقصود بالقصد يعني في الطاعات وليس في كل عمل لأننا مأمرون بالإخلاص وجوبا في كل طاع أما من أراد أن يحتسب كل أمر دنيوي يحتسب فيه الأجر فهذا باب واسع ولكنه يدخل في المندوبات لا يدخل في الواجبات يقول حافظ الحكم رحمه الله في تعريف الإخلاف يقول هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطلة ابتغاء وجه الله تعالى ولك يا أخ المسلم أن تعرض كل عمل وكل قول وكل اعتقاد في قلبك على هذا التعريف منذ أن بلغت منذ أن عرفت أن الله عز وجل أوجب عليك كذا وكذا ونهاك عن كذا وكذا هل تركك للمحرمات من أجل الله هل تعلق للطاعات كله من أجل الله هذا هو الإخلاق أهمية هذا الموضوع يكمن من معرفة ضده وكما قال الشاعر الضد يظهر حسنه الضد وبضدها فتميز الأشياء غض الإخلاق هو الرياء ولذلك عنوان الدرس المؤمن بين الإخلاق والرياء علما بأن الإخلاق يغاده أشياء كثيرة ليس الرياء فقط ولكن الرياء هو أعظمها وهو مفتاح الشر الذي إذا انفتح على المؤمن دخل بعده كل بلاء يكفي أخ المؤمن أخت المؤمنة أن تعرفوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن قضية الرياء أنها أعظم وأخطر من فتمة المسيح الذجال انظروا إلى فتنة المسيح الدجال استغرقت كثيرا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الاحاديث ذكرت هذه الفتنة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يستعيد بالله في كل صلاة من فتنة المسيح الدجال حتى قال بعض أهل العلم بوجوب الابتعاد من المسيح الدجال في كل صلاة إذا قضية المسيح الدجال خطيرة اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه ابن ماجه وهو حديث حسن ويكفي يا أخي أيضا أن تعلم أن اختلال الإخلاق لدى الأم سبب في هزيمتها كلها وما نرى ونلمس من الويلات والنكبات التي تصيب الأمة اليوم إلا نتيجة التفريق في لب الدين والعبادة هو الإخلاص ضاع الإخلاص أيها الأخوة في القلوب فضاعت الأمة وراعها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفيها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم والحديث في صحيح الترغيب والترهيب انظر رحمك الله كيف أن الإخلاص في حاجة من الحوادث التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وهي قصة بغي بن إسرائيل وكلكم يعرفها هذه البغي اشتهرت بالزنا لا تتورع عن فعل الفاحشة أعاذنا الله وإياكم ومجتمعات المسلمين من هذه الفاحشة كانت لا تتورع عن الزنا فهي الزانية معروفة بهذه الفاحشة إلا أنها في يوم من الأيام والقصة أصدق صحيح مسلم رأت كلبا يلهس من شدة العطش كاد أن يأكل الثرى من شدة العطش فلا نقلبها رحمة بهذا الحيوان ثم إنها نزلت إلى البيت وأمسكت الخفط بفمها ونزلت وتكبدت المشقة حتى تحمل في خفطها شيئا من الماء وتصعد وتعطيه للكلب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصتها قال فسقط الكلب فشكر الله لها وغفر لها كيف غفر الله عز وجل لها؟ اسمع التحليل من طبيب يحسن هذا الأمر وهو شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول هذه سقط الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها أو غفر لها وإلا فليس كل بغي سقط كلبا يغفر لها أجل يهلك الأخوة الزنات والزانيات يقول نأتي بكلاب ونسقيهم والحمد لله نفعل لا هذه المرأة قام في قلبها شيء عظيم اسمه الإخلاق يقول الشيخ الإسلام رحمه الله فالاعمال ستفاضل بتفاضل ناس القلوب من الايمان والإجلال وهذه القصة قصة بغيذن إسرائيل يلاحظ أيها لخطها فيها أشياء دقيقة أولا هي فعلت هذا لله ليس عندها أحد من البشر حتى تريه أنها تفق الكلاب ما عندها أحد. ثم إنها لا تنتظر الشكر من كلب الكلب لا يعرف المدش ولا الشكر ولا الإطراء فهو كلب لا يفقى لكنها احتسبت الأجر وهذا أيها الإخوة هو سر هذه القضية هو الإخلاق فهي لم تنتظر شكرا من أحد فضلا عن أن تنتظر هذا الشكر من كلب لا يتكلم ولا يخط. قال بعض السلف قد يصلي رجلان بجوار بعضهما صلاة واحدة في نفس الصدر وفي نفس المسجد ويؤديان نفس الفرض يكون بين هذا وهذا في الصلاة كما بين السماء والأرض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 قدم الصدقة لله عز وجل لم يرجو ثوابا من عند أحد من المخلوقين قد أيضا من العبارات التي ذكرها العلماء في صعوبة الإخلاق وكونه عزيزا في مثل هذه الأزمنة يقول ابن الجوزي رحمه الله ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم وصدق قال الشاعر قبله يهوى الثناء مبرز ومسمعي حب الثناء طبيعة الإنسان الإنسان يحب الثناء يرغب أن يسمع كلاما حسنا عنه يرتاح، يشعر بالسرور إذا قيل أنه في مجلس من المجالس ذكر عن كذا وكذا وكذا فهو يفرح هذه طبيعة الإنسان لكن ليس له أن يسلم زمام نفسه للشيطان لا أنت ما دمت في الدنيا فأنت عبد، والعبودية تقتضي أن تسير وفق ما يريد سيدك وهو الله تبارك وتعالى ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شفت الجنة بإيش شفت الجنة بالشهوات شفت الجنة بالمكاره شفت الجنة بالمكاره وشفت النار بالشهوات الجنة نعم تحف بالمكاره أشياء كثيرة نحن نقوم بها عبادة وتعبدا لكنها شاقة علينا نعم ومن أعظم ذلك الجهاد في سبيل الله المجاهد إذا أخذ سيفه وذهب إلى ساحات القتال يعرف أنه احتمال سبعين أو ثمانين أو سسعين في المئة أنه تقطع رقبت فهو يعرف أن القضية قضية موت أو حياة لكن ترخص هذه الحياة كلها من أجل الله تبارك وتعالى وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أويس القرني رحمه الله تعالى إذا قمت فادع الله أن يصبح لك قلبك ونيتك فلم تعالج شيئا أشد عليك منهما ويقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها ستغلب عليك ويقول يوسف بن أصباق تخلص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاستهاد وقال سهل ابن عبد الله التستري ليس شيء على النفس أشق من الإخلاص لماذا؟ لأنه ليس لها فيه نصيب الإخلاص الآن إذا عبدت الله مخلصا ما في شيء في الدنيا أن يأتيك مباشرة كمال أو كثناء أو كمدح إنما تدخر ليوم العرض على الله تبارك وتعالى يقول ابن القيم في عبارات جميلة له يقول لا يجتمع الإخلاص في القلب انتبهوا يا أخوة لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والشوت يجتمع الضب مع الشوت هذا في البحر وهذا في الصحراء كذلك أيضا حب الثناء وحب الاطراء لا يجتمع في قلب قام على تعظيم الله وإخلاص العبادة له ينافي الإخلاص أشياء كثيرة منها الرياء ومنها السمعة يعني محبة التسميع الرياء أنت بعملك التسميع بالقول ومنها أيضا العجب ومنها إرادة الدنيا ومنها إرادة دفع الضرر عن الإنسان ومنها إرادة الشرف ومنها الشهرة وأعظم هذه الأشياء الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر ويجب على المؤمن إذا سمع أن ذنبا من الذنوب سمي شركا أن يخاف خوفا شديدا خوفا شديدا لأن الشرك لا يغفر إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال أهل العلم أن هذه الآية تشمل الشرك الأكبر والأصغر فالأصغر لا يغفر إلا أنه إذا كسرت حسنات العبد فإنه ربما فساقطت سيئاته مع كثرة حسناته ولكن أن يغفر الشرك الأصغر ابتداء لا يغفر كما هو الحال بالنسبة لكثير من الكبائر أما الرياء فهو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس من أجل أن يحمد صاحبه العمل يؤديه أمام الناس ويتصنع ويزين العمل حتى يثنى عليه ويذكر بخير حكم الرياء الرياء نوعان. من جهة الحكم أحيانا يكون رياء أكبر وهو شرك أكبر مخرج من الملة مثل رياء عبد الله بن أبي بن سلول ومثل رياء بعض المنافقين بهذا الزمان الذين يدعون الإسلام وهم يكيدون له ويكتبون يصبون النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون بالسنة فيما بينهم فإذا حضروا في المجالس العامة أظهر حب الإسلام وأظهر الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أشد الناس عداوة وقد بكرهم الله عز وجل في أول سورة البقرة يكفي فيهم قول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون إنما نحن مصلحون قال الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وعلى رأتهم العلمانيون في هذا الزمان فهم كثير منهم منافقين كثير منهم منافقون وإن كان ليسوا كلهم ليس كلهم لكن كثير من العلمانيين في هذا الزمان الذين يظهرون الإسلام وأسماؤهم إسلامية وتجد أنه يعتنق الإسلام في الجملة تجد أن عنده حقدا عظيما على السنة وعلى أهلها ويستهزئ ببعض الآيات وبعض الأحاديث وكفى بهذا كفرا نسأل الله العافية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر إذن أيها الأحباب قضية الرياء قضية خطيرة جدا ويجب على كل مؤمن أن يتفقد نفسه وأحواله فالقضية أخطر مما يعني نتصور. في حياتنا العادية نحن الآن نفعل أشياء كثيرة ما ندري أخلصنا أو ما أخلصنا لكن ما هو الحال لو جاء الموت وأعمالنا هذه ليست لوجه الله مضرب على وجوهنا بهذه الأعمال وتصير خزيا علينا في الآخرة هل أحد مننا يود ذلك إذن المراجعة والمحاسبة لا بد منها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم لماذا يقع الإنسان في الرياء دواعي الرياء أسبابه لماذا الإنسان يسعى في الرياء يعرف أنه شرك يعرف أنه يحبط العمل ويعرف ويعرف ما ورد فيه من النصوص لماذا يفعل أولا يفعل المؤمن أحيانا بعض الأعمال ويراء فيها تحقيلا للجاه والشرف والمنزل في قلوب الخلق وثانيا ربما طمع في شيء من المال وطمع في شيء من حطام الدنيا مثل من يتسلم المناصب الدينية فقط من أجل الراتب أعوذ بالله من هذا الصنيع ثالثا أحيانا يقدم المرأة على الرياء خوفا على نفسه من العقوبة مثل المنافقين بعهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانهم ما يدخلون في الإسلام لكنهم عرفوا خاصة بعد غجوة بدر أن الإسلام ظهر وشاع فلو لم يدخلوا حصل لهم ضرر كبير على أنفسهم وأموالهم فأرادوا مدارات النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأصح النفاق والمجاملة الكاذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلوا ما فعلوا واعتنقوا هذا المذهب الذي صار بعد ذلك يسري في الأمة نسأل الله العافية منه ومن أهله وأيضا من أسباب الرياء وهو الرابع الخوف من ذم الناس ومقتهم بعض الناس ما عنده تحمل أبدا أن يكثر بشر ولذلك تجده يخطب ود كل الناس حتى اليهودي والنصراني والملحد والشيوعي والمنافق هذا غير صحيح وقد لقل عن بعض الثلاثة سفيان وغيره أنه قال إذا رأيت الرجل يحبه كل الطوائف تعلم أنه رجل سوء ليش؟ لماذا؟ لأنه لم تظهر عنده قضية البراء وقضية البراءة من المشركين قضية لا بد منها لا بد الإنسان أن يعامل أهل الكتاب على أنهم أهل الكتاب مثلا ما يبدأهم بالسلام هذه قضية حسمها الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يقدم حب المؤمنين على الكافرين هذه قضايا ما فيها مساومة من قضايا العقيدة ومع ذلك أيها بعض الناس نسأل الله العافية يخاف على نفسه أو يخاف على نفسه من الذن والمق إلى درجة أنه يفعل المراءة وكذلك أيضا من أسباب الرياء وهو الخامس بعض الناس في قلوبهم حب شديد للمدح يجدون لذة عظيمة للمدح ما يرتاح ولا يأتيه النوم لين يسمع مدح عظيم جدا له وهذا مرض نسأل الله العافية يعني يصاب به بعض المسلمين السبب السادس شتمة الناس بعض الناس يفتنونها الخلق تجد الرجل فيه خير وفيه زوج وفيه صلاح لكنهم يستنونه بمعنى أنه يعني يقبلون عليه بكلام وبأعمال حتى يستنونه عن دين فيحببون له الرياء يأتون ويثنون عليه في وجهه ويقولون فيك كذا وفيك كذا وهذا غلط فناء على الناس وجوههم خطأ حتى لو كانوا من أزهد الناس لا تثني عليه في وجهه كأنك تذبح لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه بالقتل ولذلك كان بعض أضحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا مدحه أحد في وجهه أخذ رملا ورماه في وجهه ويرى أن هذا تطبيق للسنة ولذلك ينبغي علينا أيها الأخوة أن نقتصد في مزح الناس حتى لا نفتناهم أنواع الرياء الرياء أحيانا يحصل في البدن مثل من يظهر التعب إذا صام تجد بعض الناس إذا صام أتى وشفتاه متشققتان ويظهر عليها ثار التعب ويكون مثلا يوم أثنين أو الأيام البيض من الشهر ويظهر بعض الأشياء أو بعض العبارات التي يشعر فيها الموجودين أنه قد تعب جسمه وأن هذا نتيجة الصيام سبحان الله أتعب نفسك من أجل الله ثم تفسد هذا بهذه الحركات عجيب والله ما أقل ذكاء هذا الإنسان الذي يفعل العبادة لله ثم يفسدها بيده أو بلسانة ومن أنواع الرياء الرياء القولي مثل ما يحصل عند بعض القراء, القراء القرآن أو الآمرين بالمعروف والنهي على المنكر إنما يفعلون هذه الأشياء سمعة ومراءة، لا يريدون بها وجه الله تبارك وتعالى وكذلك أيضا من أنواع الرياء, الرياء العملي وهذا يحصد التعبد في السجود مثلا الإنسان يطيل السجود لأن الناس حوله يرونه وكذلك أيضا إذا دخل أحد المسجد وهو يصلي حسن صلاته وزينها هذا كله في الرياء العملي ويدخل أيضا في الرياء اللباس. والهيئة والسيارة والبيت وما شابه ذلك من الأشياء التي يبحث صاحبها من ورائها الشهرة فالشهرة منهية عنها قد جاءت أحاديث مرحبة من لباس الشهرة ومن البحث عن الشهرة وبعض الناس أعاذنا الله وإياكم من هذا البلاء يبحثون عن الشهرة في أي ومن أعجب ما ذكر في هذا الباب أن رجلا في الحج جاء إلى بئر زمزم والناس يشربون منها فبال بال في يوم الحج الأكبر يوم العيد والناس كلهم يستقوم من زمزم فنجسها عليهم فأخذوا يضربونه بالنعال على رأسه قالوا قبحك الله لم تجد مكانا تذول فيه إلا في زمزم قال أريد أن يذكرني الناس في المجامع ولو باللعنات يعني يحب أن يذكر يشتهر ولو كان باللعن واستد فهذا حب للشهرة ويبتل أيضا بعض الناس في بعض المجالات التي ابتلين فيها بها في آخر الأزمنة لأنهم يبحثون عن الشهرة إما خلف الغناء أو خلف الرياضة أو مشابه ذلك يقول قد يسأل ما هدفك في الحياة يقول أريد أن أكون مشهورا هذا وما خلقت الجنة والإنسى إلا ليعبدون تساوي عنده الشهرة هذا هو عبادة الله عندهم وهؤلاء غافلون لاهون أغرقوا في الشهوات حتى نسوا الله تبارك وتعالى ونسوا ذكره النقطة التالية سنتحدث عن بعض الرياء الضقيق الذي لا ينسبه له الناس وهذا من أهم الأشياء الآن لأننا يا أخوة الآن لا نزل في أنفسنا كثير مننا قد يقع في الرياء وهو لا يشعر فالرياء هذا الضقيق هو الذي نريد التفتيش عنه وسأذكر فيه أكثر من نقطة النوع الأول من أنواع الرياء الضقيق بعض الناس من المسلمين في خير وفي صلاح يخفي طاعة عن الناس ولا يرغب أبداً أن يطلع أحد من الناس على عباده ولكنه إذا خرج إلى الناس وقاب لهم انتظر منهم الإكرام وانتظر منهم أن يبدأوه بالسلام وأن يوقروه وأن يسموه الشيخ الفلاني وأن يسموه مثلاً فلان ما شاء الله فلان كذا وأن يسنوا عليه وأن يسامحوه في البيع والشراء فإذا دخل مثلاً إلى البقال يعني كأنه يقول لماذا تبيعني مثل الناس؟ أنا فلان بن فلان الزاهد الورع العالم إلى آخره فهذا مدخل خطير للرياء فهو كأنه يتقاضى عن إخلاصه الجزاء من الناس بالإكرام والتودد والسلام والمسامحة في البيع والشراء والدليل إن إذا قصر الناس معه فقول ذلك على نفسه وشق عليه وهذا نشقيقه يعني لا شك أنه خدش في أخلاقه. لماذا الناس يعطونك سعر أقل؟ لأنك مثلاً مشهور بالقرآن أو مشهور بالعلم لماذا يا أخي مشهور بالفتوى أن تفتي الناس بفلوس؟ لا ولذلك الشاب الصالح عليه أن يتقي الله عز وجل في هذه الأشياء بعض الشباب الصالحين الآن تجد حتى في مدرسته يريد من أستاذه أنه يعامله معاملة خاص مثلاً ما حلوا الواجب كلهم عليهم عقاب قال لا أنا أنا شاب ملتزم لا تعاقبني مثله يعني كأنك تشتري عدم العقاب بالتزامك لا أنت مثلك مثل غيرك أخطأت تتحمل النتيجة وتعامل مثل معاملة بقية المسلمين اللون الثاني من ألوان الرياء الدقيق الخفي بعض الناس يذمون أنفسهم ويستهمونها فجده إذا جلس في المجلس قال الله أكبر والله لو تعلمون ما عندي من الزنوء لما استمعتم إلي، ولا ما جلستم عندي، ولا ما خلّمتم علي، والله إن عندي من الذوق والله بي حتى يثور الناس. شف شف سبحان الله، ما أزهده وأورعه أكث. شوف التواضع، ولذلك يقول مطرف بن عبد الله رحمه الله قال كفى بالنفس إطراءً، كفى بالنفس إطراءً أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله السفة. حتى بعض النساء، فجدها مثلا تأتي. في مجتمع النساء وتدوم نفسه وتقول أنا والله يعني ما أنا مقصرة وأنا كذا حتى يقولون لا يا أمه لا أنت ما قصرت أنت أحسن وحده وأنت, وأنت وأنت وأنت هذا كله بحث عن الرياء لكنها شيئة خضية الشيطان يجعل هذا الغطاء فيظن المسكين أنه مخلص وهو واقع في الرياء اللون الثالث بعض الناس يجعلون الإخلاص وسيلة لا غاية كيف هذا الإخلاص أصلا الإخلاص هو غاية الوجود الإنساني أنت إذا أخلصت لله نجوش بعض الناس يجعل الإخلاص سببا في تحصيل شيء من الدنيا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل يقول شكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله أربعين يوما ففجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه يعني ممكن في ما ينجح في الدراسة إلا بشق الأمر. فأته أحد الصالحين قال له ترى الإخلاص لله عظيم وإن شاء الله تنتفع حتى في دراستك ترى بعض الناس كانوا بلداء وكانوا وكانوا فلما أخلصوا أخذوا الأوائل على دفعاتهم, على دفعاتهم فتجد هذا الرجل مباشر قال الإخلاص ما عندي إلا الإخلاص أخلص من أجل إيش من أجل الدراسة ما أخلص من أجل الله انظر إلى قصة أبي حامد يقول شيخ الإسلام إنه بلغ أن من أخلص لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه قال أبو حامد فأخلصت أربعين يوما فلم يتفجر شيء ما تفجر شيء على لساني فذكرت ذلك لبعض العارفين فقلت له إني صنعت كذا وكذا بعد أن سمعت فقال إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى أخلصت كي تصير حكيما ولم تخلص لله عز وجل اللون الراضع بعض الناس يخطي وكذلك أيضا يخلص فيها ولكنه بعد ذلك بعد ما تنتهي العبادة يرجع إلى عبادته فيشوهها ويقع فيها بعض شوائد الرياض مثال يقول بعضهم مثلا كنا مرة في الحج ويذكر لك موقف عصيب جدا جدا أنهم فعلوا وفعلوا وهم لقوا مشقة وكادوا أن يموتون إلى آخره من أجل ليش؟ من أجل أن يرائي. الله أعلم بالنوايا قد يكون فعلاً رجل ما قر عليه الرياء لكن إذا فعل هذا وقصده الرياء فقد رجع على عمله الصالح المخلص رجع عليه بشيء من الشوائب ومن اللطائف في هذا أن الإنسان حياناً يخلص ويطيع الله عز وجل ويخفي عبادته لكنه إذا رأ الناس ما يتحمل ذكر أن الأصمع رحمه الله صلى بجوار رجل كان يصلي صلاة خاشعة فلما سلم قال له الأصمعي والمفروض طبعا الأصمعي ما يقول لكن قال له الأصمعي قال ما أحتنى صلاتك فقال الرجل فكيف لو علمت أيضا أنني مع ذلك صائم شف الرجل المسكين رجع على الصلاته وأكفت نيته واستذب سمع الثناء فارتعب قلبه للثناء ومحبة الإطراء فوقع في هذا اللون الخامس ترك العمل من أجل الناس وهذا مشهور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 بخلاف إنسان يسرك الراكبة في المسجد ليصليها أين صليها في البيت هذا بالعكس يحمس لكن فيه ناس لا يسرك الراكبة كلها من أجل الناس فهذا هو الذي يعني يصدق عليه كلام الفضيل غير أن اللجنة الزائمة للإفساء برئاسة سماحة الشيخ بن باز لهم تعليق على هذه العبارة فقد صيلت اللجنة الزائمة للإفساء في المجلد الأول صفحة 532 عن هذه العبارة هل عبارة الفضيل صحيحة أو لا فقالت اللجنة إن قول الفضيل إن ترك العمل من أجل الناس رياء ليس على إطلاقه بل المعول على ذلك على النية مع العناية بتحري موافقة الشريعة في جميع الأعمال فإذا وقع الإنسان حالة ترك فيها العمل الذي لا يجب عليه لألا يظن به ما يضره فليس هذا من الرياء بل هو من السياسة الشرعية وهكذا لو ترك بعض النوافل عند بعض الناس خشية أن يندحوه بنا يضره أو يخشى الفتنة به أما الواجب فليس له أن يتركه إلا لعذر شرعي انتهى باختصار بخلاصة الكلام أنهم يفرقون بين إنسان فعلا لو فعل الطاعة أمام الناس داخل عليه الرياء تقريبا بنسبة كبيرة فهو خشية الرياء لخوفه على نفسه يترك الرياء والمسألة محتملة والعلم عند الله من ألوان الرياء الدقيق أيضا وهو السادس أن يعمل الرجل الصالحات لا من أجل ثواب الآخر لاحظوا يا هو يعمل الصالحات لا من أجل ثواب الآخرة بل من أجل أن يجازيه الله بحفظ نفسه وماله وأهله ودوام النعمة عليه يسمع قوله تعالى وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ, وَلَا إِن شكرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ قال الحمد لله نبن صلي ونصوم مدام لأزيدنكم المليون يسبب اثنين والثنين يسبب وهكذا فهو يطمع في قضايا ترجع بالمصلحة عليه في الدنيا ولا همّت له أبداً في طلب الجنة ولا الهرب من النار وهذا قد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخلون هؤلاء الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطا صنع فيها وباطلوا ما كانوا يعملون وهذا يحصل أيضاً لمن يذكر الأذكار من أجل أن لا يصيبه مثلا عين فقط أو يذكر الأذكار كي لا يصيبه حادث أو يذكر الأذكار لأن سمع من قرأ آية مثلا أنه يحفظ إلى آخره المقصود الذي يريد الحفظ في الدنيا ولم يلتفت مطلقا إلى قضية الآخرة وهذا عنده نقطتان مهمتان النقطة الأولى أنه يأثم على هذا العمل نعم يأثم لأنه ما طلب وجه الله عز وجل هذه عبادة والعبادة لا بد أن تقصد بها وجه الله عز وجل ولا حرج أن تقصد بعد ذلك أن يحفظه الله النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن ينسى في أثر بثل أن ينسى الله في أثر هل يصب طيب إنسان يحب فعلًا أن يطيل عمره وأن يوسع الله عز وجل له في الرزق من أحب أن ينسى الله في أثر وأن يوسع الله في الرزق بثل يصب رحمة قال أنا أصب رحمة كل يوم أروح زوج أحد من أقارب من أجل طول العمر ومن أجل سعة الرزق هذا يجازى قد يجازى في الدنيا على صلة الرحم بأن فعلا يحفظ مثلا وأنه طول عمره وأنه يوسع على رزقه لا شيء من ليس له نصيب ليس له نصيب أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غير تركته هو شركه فيمش إلى هذه القضية ومن الألوان أيضا الخفية للرياء الدقيقة من يعمل العمل الصالح لله عز وجل لكنه قصده المال فقط هو العمل أصلا لله مثل الحج ولكن هذا العمل الذي قام به صاحبنا هذا يأتي ويحج من أجل المال فقط يعني لو المال ما حج يأتي الشخص ويقول خذ هذه خمسة آلاف ريال حج عني أو حج عن نيتنا فيأخذ هذا المال ويحج ولذلك العلماء فرقوا بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج الذي حج ليأخذ هذا ما لحج والذي أخذ ليحج لا حرج عليه لأنه ما يستطيع حج ما عنده نفقة لكن أخذ النفقة ليحج عن فلان زيد أو عمر من الناس هذا لا حرج عليه ومن الخفايا الرياء الدقيقة أيضا التشبع بما لم يعطى المؤمن كقول بعض الناس مثلا يقول أنا الحمد لله أنا الناس يثنون علي أو أنا الناس يستفتونني في المسائل مثل بعض الناس الله العافية الجهلة أيضا إذا جلس في المجرس يحاول أن يظهر أنه مثلا عنده علم وأنه يحفظ كذا وأنه يحفظ القرآن وأنه يحفظ كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكتاب قرأته الحمد لله خمس مرات وهو لشاف حتى الكتاب حتى الغلاف ما رأاه عنده شب فقط بقضية إيش؟ ليس الله العافية التشبع بمالا يعطاه وهذا يجمع بين قضيتين خطيرتين الأولى الرياء الثانية الكذب أنه يستري أصرى وجه الله من أهل هذه الأشياء إنما فقط مراجه أن يثنى عليه وقد ثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال المتشبع لم يعطى كلابس ثوب يزور كلابس ثوب يزور يدخل في هذا أشياء كثيرة مثل الذي يأخذ لباس غيره مثلا يستلفه يلبسه أمام الناس كي يقال أن هذا عنده لباس أو مثلا يأخذ سيارة غيره ويذهب أمام الناس يشعره منها سيارته ومنه سيارة استلفها ويمكن أن أخذها بعد أحرج صاحب السيارة حتى يأخذها منه كله من أجل أن يقال أنه عنده سيارة كذا أو عنده وعنده وهذا لا شك أنه من التشبع بما لم يعطى الإنسان ومن ألوان الرياء الخفي الدقيق أن بعض الناس يعيد الآخرين يذمهم بس وما يتكلم عن نفسه لكن مثال قال له تعرف فلان قال فلان مسكين، فلان ما يقوم الليل ولا عمره يقوم الليل معناها؟ ما معناها؟ معناها معناه أنا يقوم الليل فلان قال فلان ما ما يتفضق عمره عمره ما رأيناه يخرج ريالا ايش قصدك قصدك اني انا اخرج وهكذا تجد يذم الآخرين ولا يتكلم عن نفسه كأنه يقول للناس انظروا الى هؤلاء المذنومين وانظروا إلي أنا فهذا أيضا يجمع بين معصيتين الرياء والغيبة الرياء والغيبة ومن ألوان الرياء الخفي الدقيق وهو العاشر أن ينتصر الإنسان لنفسه ويظهر أو يخادع نفسه أن هذا غيره لله عز وجل بعض الناس يصير له موقف مثلا يعتدي عليه أحد يخطأ عليه خطأ شخص في السوق فهو الآن يريد أن يظهر أنه ينكر المنكر فهذا الرجل مثلا الذي اعتدى عليه ممكن أنه يعني كان في السوق يغازل النساء فسجد الرجل تسلط عليه ليس من أجله ينكر المنكر يغازل النساء لا من أجل أنه أخطأ عليه في السيارة لفع عليه غلط أو ما شابه ذلك فهو الآن أمام الناس يقول هذا الفاسق هذا الذي فيه وهو أصلا ما تحرك إلا من أجل الخطأ الشخصي عليه والانتصار للنفس يا أخوة خطير جدا كثير من الخصومات الآن التي تكون تحت راية الدين وراح إراية الدعوة والغيرة على السنة والغيره على السوحيد أحيانا ترى غريث الصحيحة فيها قضايا شخصية إما حسد وإما نفس الله العافية عداوة حصلت بسبب حادثة معينة فتجد هذا الرجل يزورها كي تكون من أجل الدين فإذا قلت له استقل لا ما في ذا يتكلم قال لا الحمد أنا ما أتكلم هذه قضية دين غيرة على التوحيد غيرة على السنة أنا كيف أفسك هذا دين والله عز وجل يغار على المحارم يبدأ يعطيك من هذا الكلام وهو الله ما سحرك إلا من أجل نفسه من يسلم من هذه القضايا من يسلم فجد بعض الناس في عمله يرى بعض المنكرات قد يرى رشاوى يرى اختلاسات لكن تعرضوا لراسبه ب ريال نقد جا صار صاحب إنكار المنكر الآن قال هذه إصابة يذورون وهذا منكر لابد من إزالته وين أنت قبل سنوات ما تحركت تحركت الآن لما أخذ منكر الريال نعم هذه قضيها أخوة تدخل في الرياء والمصيبة أن بعض الناس يظهرها بمظهر الإسلام مظهر الغيرة مظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي خطيرة جدا اللون الحادي عشر من الرياء الثقيق وهو خفي بعض الطيبين يظهرون أنهم فعلوا شيئاً من الأشياء أو تركوا شيئاً من الأشياء من أجل الحفاظ على ثمعة الأخيار بمعنى أنه يدعي مثلاً أنه يحرج في موقف من المواقف فيسأل مثلاً عن كراءة الفجر قال لا الحمد لله أنا أصلي الفجر وهما يصلي الفجر مشلوج عليه أن الرجل ما يصلي الفجر يمكنه في الشهر مرة واحدة ولا كان رجل صالح فيه الصلاح لكنه ما يصلي الفجر ثم تسأله بعد ذلك تقول لماذا تكذب؟ قال أخشى لو كنت صادقا كان الناس الآن هالهمل والفسقة والعلمانيين يتكلمون على الطيبين لا أتركهم يتكلمون على الطيبين ما في حرج خطأ الطيب ينسب له ما ينسب للدين ولذلك بعض الصالحين مثلا على سبيل المثال المجاهدون الأفغان المجاهدون الأفغان وقعوا في أخطاء أخطاء في العقيدة وبغير العقيدة وتفارئهم على الرئاسات أشهر من أن يذكر ولا في باعي مخفي القضية الإعلام الغرضي طار بها يعني أكبر مطار أكيد بعد ذلك كالنعام ندست رؤسنا في الرمال لا عندهم أخطاء فتجد مثلا أحدهم يقول لا أكذب من أجل الأفغان فتجد يقول لا أبدا والله ما عندهم أخطاء وأبد ملائكة نازلين من السماء لا قل يا أخي عندهم أخطاء ما في شيء الاعتراف بالخطأ هذه طريقة أصلا هي طريقة القرآن الرسول عليه الصراك والسلام في بعض الأشياء أخطأ عاتبه الله عز وجل في القرآن والأمة تقرأ العساب إلى الآن عبث وتولى أن جاءه الأعمى إيش الإشكال؟ الحمد لله ما دام النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن عبوسه في وجه ابن أم مكتوم لن يكن بالأمر لا وعاتبها الله عز وجل عليه الحمد لله انتهى الأمر عاف الله عنك لما أذن لهم يا أيها النبي اتق الله اتق الله الآن بعض الصالحين لا تقول اتق الله قال لي شايفني أنا فاسق تقول اتق الله أنا اتق الله الفاسق واللي ما يصلون لا يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له اتق الله لا وأعظم من ذلك ولا تطع الكافرين والمنافقين انظر يا أخي لو واحد الآن قال لك لا أطيع الكافرين والمنافقين، تقول شايفني أنا ما أطيع الكافرين وأنا كل يوم أطيع الكافرين والمنافقين ما فيها شيء الصراحة يا أخوة لابد منها هذا المدخل عند بعض الطيبين قد يكذب ويزعم أشياء أنه فعلها ويزعم عن أشياء أنه لم يفعلها من أجل أنه لا تشوه سمعة الطيبين لا سمعة الطيبين الصادقين باقية والله عز وجل يكتب آثارهم ويخلص ذكرهم إذا كانوا مخلصين أما الزبد يذهب جفاء حتى بعض الذين يدعون الصراح يدعون الالتزام هم يصيئون الالتزام أكثر أحياناً من مما يجلبون من الخير على بأس أنهم يظهرون على حقيقتهم حتى لا ينسب إلى غيرهم أيضا مثل هذه الأخطاء النقطة التي بعدها بعنوان ليس من الرياء هناك بعض القضايا يظن بعض الصالحين أنهم لو فعلوها وقعوا في الرياء وليس كذلك منها أولا أن الإنسان يفرح أحيانا ويحصل له السرور بفعل الطاعة في نفسه مثلا إذا صلت تلك الليلة قام قبل صلاة الفجر وصلى خمس سبع تسع إحدى عشرة ركعة يطمئن ويفرح تجده مبتسم ذلك اليوم هل هذا من الرياء؟ لا ما أظهر هذا لأحد وهذه السعادة التي وجدها في نفسه هذا يصدق عليه قولا صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه أحمد والفرملي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن فذلك المؤمن فلا حرج عليك أبدا أن تفرح بالطاعة أيضا ليس من الرياء ثانيا أن يحمدك الناس على عمل الخير دون قصد منك ودون تطلع أنت إنسان معروف بالاستقامة والناس يثنون عليك ماذا تصنع ترفع لافتة في بيت تقول لاحد يثني علي صح. أنت ما قصدت المدح أصرف فأنت تحمد بغير طلب منك وقد جاء عن ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه قال صلى الله عليه وسلم تلك عادل بشر المؤمن رواه مسلم ثالثا قضية كتمان الذنوب بعض الناس تتفعل الذنب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 بعض الذين يلاحقون النساء على سبيل المثال بعض الذين في الأسواق أيضا بعض الذين يجاهرون بالمنكرات في بيوتهم صاروا الآن يعتزون بالمنكر يعني ليس القضية أنه يقع في المنكر الآن يفتخر أنه يقع في المنكر وقد يصل عندها الحد ما الله العافية إلى أن يذم الذين لم يقعوا في المنكر يقول هؤلاء مساكين هؤلاء متخلطين سبحانه امتنعوا عن الحرام عن الكبائر متخلطين هذا والله يا أخوه يخشى على عقيدته والله يخشى على عقيدته الذي تكلم عن منكره بهذه الطريقة بهذا الأسلوب والله إن عقيدته على خطر قال صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عمل في البارحة كذا وكذا سبحان الله وقد بات يسره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه ألاحظ يا أخي أن كل أمة معافة إلا المجاهرين أين المجاهرون من هذا الحديث؟ أين الذين رضوا بأن يعلم في بيوتهم نسأل الله العافية بعض الفواحش من خلال الدشوش وغيرها؟ كيف يرضون أن تقام في بيوتهم مثل هذه المنفديات الخليعة؟ أنا لا أدري كيف يفرق إنسان يخاف الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أن يستقبل وجل شبه عاري وامرأة شبه عارية فيدخلهما في بيته ويجعلهما في غرفة من الغرف ويقول خذ راحتكما افعل ما في شاءان وبين أنه يأتي بجهاز يعرض نفس القضية تماما وبنته وبناته, وبناته وأولاده ينامون أمام التلفزيون أين الغيرة؟ يعني قضية يا أخوة واضحة ما تحتاج إلى ذكاء في الاستدلال واضح يا أخوة أن القضية هذه مجاهرة وتجد دش كبير جدا ومعلن ولا عنده أي إشكال حتى حدثني بعض الإخوة قال وهو إمام مسجد الحقيقة إنه مؤثر يقول اتفقت مع صاحبي أن نزور أحد الجيران الذين ركبوا دش دش كبير جدا وعنده أولادي وعنده بنات لو كان لي وحده يعني يقول أنظر إلى الأخبار والبرامج العلمية مع أن هذا لا شك إنه من تزيين الشيطان يقول فاتصل عليه صاحبنا قال يعني نحن نرغب في زيارتك قال إن كان من أجل الله لا يحييك وان كان